فَكِهينَ بِمَا آتَهُمُ رَبّهُم وَقهُمُ رَبّهُم عَذَابَ الْ الجَحي كلُل وَشرَبُ هَنِي أَم بِمَا كُاتُمُ تَععمللون مُتَّكينَ علىى صُررَِّاصفُوفَ وَزَوْوجَنَاهُم بِحُود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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَمَسُّونَهَا وَلَا تَفُوهُ فِيهَا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 إ كُنا مِ قَبللُ نَدَعهُ أَهُهُبَرُّ الرَّحيِيم فَذَكّ الْ فَمَا أَ تَ بِنعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنِ وَلا مَجَون أَمْ يقُونَ شاعرٌ إنِ رَبَّّص بِهِ رَيبَنَنون قلت رب صوف فإني معكم من المتربصين